نعم. ما هي القتب التي تنصحون بقراءتها حول أمور الزواج والحياة الزوجية عليك أنك تدرس الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم شروحها في, في امور الزواج في كتاب النكاح من بلوغ المرام وغيره كذلك قبل هذا تقرأ الآيات التي فيها العشرة بين الزوجين سورة النساء سورة الطلاق تقرأ الآيات تقرأ تفسيرها هذا هذه هي الكتب التي ننصح لها قراءة الآيات التي في عشرة النساء وأمور الزواج تعامل بين الزوجين وقراءه الاحاديث التي في هذا الموضوع وقراءه تفسير الايات شروح الحديث نعم